اللهم صل على محمد وعلى أبيه وأصحابه ومن طبعهم يحصال إلى يوم الدين أما بعد عندما سألتنا التفسير في القرآن الكريم درسك أننا وقلنا قبل لابنا آيات دالليح لن يسدين من سورة يصين قال الله تبارك وتعالى ومن نؤمنه قفك عن عمر السنة Mona kisu wa fur inna filxalki aista dedean kufur inna a fara akiuna masan lo garana. Wanaa hal naahu nabiga ma na barin alshirra gabay, Wana yndadi gabayna bolah nabiga inhu wemma waxa aan barnay maan ille diku wa qu’anu Qur’an Qu’ankaas soo mubinun bayinun oo aad liyndiree inu magu uddigo daadedan u barmay. Maqki kaana ha hayan eey hayal qalbi qbiga mitka no oo wayaxiqal quru a kunakuwae cibo aalkaa fiine gaalaba. Allaha sunqaana waa aala qundoo ماركاستو عمر غود دهرادو ضعفي اسلابنيا وانا علامات قفكو كو غارا كرو ادويده انان واريد لوو تانغي هدي قفكو ادويده كو نولاادو واكاستو بقارهو بييدو هلي كراي ادوودو باهين او وحف وانا سنوفا marka akhl loogu talagalay uu gaar hoos u soo laabana intabi waa lagu wada halku laayey waxa la yahay waxa lagu talagalaynaashay nuqwaa ha aan hudhurhayn waxna asoweyn marku xoro waayuu sii xogado ma yeho waxa qaftasi loogu talagalay qofku gaara waa soo laabana waa soo wa hawaiyan badadi karam mala ma'a ilahi marka arintaas ugu talagalay ugu talagalay illaa ugaado nagu fahmo daartaanu inay tahay daru zawaal wa intiqal guri laga guureeyay inay oo ay sanahan daru dawam wastiqra sasa ilahi ugu talagalay meel loogu talagalay in laga guuro aakhir markii latado qofka mar nafsu biima a million sanaabdu joogoo hoos u dhixina hayna neesha loogu taagalay in lagu daarinayo نُرَكِّزُ وَاَغْتَرَّ النَّاسُ فِي الْخَلْقِ أَبُونُ سَبِعِ الْأَنْكُ جَدِينَا وَلَا فَوْرَلِنَا وَاسْكُ سُولَا بَنَا أَفَلَا يَعْقِلُونَ مَيْسَحَ الْهَائِنَ ضَدَّكُمْ مَا كُنْ فَهْمَانَ أَرِنْتَاس أَنَّ الدَّارَ دَارُ زَوَالٍ وَالِاقَاء إِنَّ الدَّارَ تُطَامِيل لَغَ غُورَايُو لَغَ وَرِيجَا وَأَنْ لُغُ سُغْنَانِينَ وَمَا عَلَّمْنَاهُمْ مَا يَعْمَلُونَ إِلَّا وَمَا يَنْبَقِيْ قَبَيْنَهُ مَا هَبْوَانًا لَهُ النَّبِيْهَ نبي صلى الله عليه وسلم قبيعي مأهان قبيعي حتى الطبيعي دي سمعهان تتكى قبل قبيعي قوة الطبيعي وكو طبيعي صلى الله عليه وسلم حتى الطبيعي دي سمعهان ولدى سيستردد قبيعي حتى تظهر تريين هادو دانو انو دبو شاقه مرانك قبل واسنك يو اتشارنو شاقه واسنكو سيدي عانهان حضوق قري دون ان او قفوي بكري كو قبيي مثلا وضوون مر ان اقريو كفى شيئا والاسلام للمرء ما هي اسلام ما با يا errado ووقفكم معناتك يقفكم بحق لي مركه اسى النبي و هو اخيه كفى بالاسلام والشيئ للمرء ما هي مركه ابو بكر وما الرسول الله كفى شيئا والإسلام للمائنه هي أخلي ساسو أخلي ساسو أخلي ساس اخر ساس ويغبا يقول مركان من كبي يوتيري و هو يقول انك لابن عباس من مرداس ويري عتق والنهب الابدي بين الاقراء وعيينه مركان سيميساس قال ما هينه بينه وعيينه طوال اقراء وعيينه سوهر مركان سامي يقول كل الكل سواء بماه وحن كل معن و ها واصل المشي والمعم كلين مركه قالوا الحديث ما هي ها ده حديث ما ما يقول عالم القرطبي ابو عبد الله القرطبي ابن العربي يقول ايضا لغا فهم ما قالوا يقول هي شيء ام او هم في ورقتنا الكبرى موحنا الكبرى يونس كعفريجلي وحنا وما كنت تظلم من قبله من كتاب ولا تقر بيمينك وحوالان قران كان انت موحيون مال وحكم ما هذا نقريتشي ميديتنا وحكم قرتشي ايات باس ما بغى وحي كان في دي قران اقريه يا ايرو وحقر ايات iya waxa aqintoon ay ee ma tusayro in wax la qoro iyo in wax la aqriya in ay ee ma tusaydo laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ila uu talaqay si aan galad u dhin si aan waa loo soo qoon si Nabi sallallahu alaihi wasallam gabe go'ta ayabayso noo hay marka haduu nabigu wax aqilaa maalku qoran amuu qorilaa waxa diinaayeen kutub hore iyo waxa uu ka soo aqriyay bakana xadaaqat balana u deqraar ilaari taas laakin bakono wax u gaeen nabiga sallallahu alaihi wasallam wax qoran ma aqri chin korfka akmay qoran غويرا شقاقكم راهاين وغبيان ما اهاين سماك س... لكن تكرى اني وحقريان اماري تاييب سواء كان لكن ضق كان اللوح يوري هكذا تفكرا مركه امانه اتر اني و حقيان او و قران حقيقه لو ما لكن نبي صلى الله عليه وسلم اسجا وحي و نقول برايي شو هذا الشيء لو قفقه يو او ان قالوا شو بهو غلين ايا انه و حقيو يا و حق قران لا قيلاني مركه سدا ان قراؤلتا يا و يجي كي سحسن كان و عصم كي سمنه في قلقه غيركم يهيسا يا موسيقى اسكولران او كره ادو خفساديه ادو فساديه لكن غاي او حكمه يا علم كل صم لو اثمر هوناك يا وخه كينه ما هو هذا الذي علمناه دين كامل كامل كامل كامل اذا ما هو ماهن هذا الذي دي علمناه دين كامل كامل كامل إلا ذكر وانا او ماهن وقل المهن ما إياوه قرآن قرآن قرآن كامل مبين وحق يباطل كالعبين نبي صلى الله عليه وسلم قال اخينا سيدة قالات اليهن ماهن قبي قبينا الدماء عقب Waa aan bangy oo aeyy we wenu iapur aanaan haddaya baaddirka kala adayna. Li yndire faa elka waxa loo eeyna nabega. Li yndire nabigu uruu digo dare deega u baxmay. Halab nahuda soooka darna tauche. Li yndire nadugu inu digo dare deed ma qki ka ahaada xaan ayey in او ويحق القور اداب كنك وجه بحر الكافرين غالبا نبي صلى الله عليه وسلم قرانك لو بار قف في قلبي سنول يا حقه يا قفت اسم النار ترغدغو او كنتفا ديغتي يا وعدي يا واني قف ككليل ختدي ايكم تو واله يجتي سمرك تقبوسه وحيد الداره هي النار اوهت ساس قرانك لو بار li yunziru afa nam min faahil kalu alquran li yunzir quranu udiru darad an nabiga u barna man qafkir taan haada hayyan ay hayya alqalbi biqalbi almaw wa yaqitu kuwati wa alqawu aladab tin ala alkafirina qalaba urdum kadu kun tuysa hidur darheri ka quranu wa ala u dadka qafki huma yana in ku intil faa او طريق حقا انتويفتيميو وحق الراعو زمانطا انتويفتيميو وكدبتونا دو قفكا معاني كان حق انتو قع الضارنك وديدو اقيره و عرام غلو اثر الردار لهين او اندهين الهي الذي مدبي قال تعالى الى هو يري ومن احمره قف كان عمر سينان عمره قدرا ينمو Nona kisu wee furoriine inna waaso forran sana wesu so laabmma. Felxalki awurista becdeeydan ku furoriine na we guddina. Afala yati loona mieyysan waxgereeyin dadku ma ku fammaan in derteu ay sanahayin darhikungaanana. Wanaa ana ho naega maam bariu ira iri a shera gabay. Wanaa ybakii gabay gona umaa hadbo la naega oo اِنْ هُوَ اَي مَا هَذَا الَّذِي عَلَّمْنَاهُ وَحَانَ نَبِغَ بَرْنَايْمَا هَنَّ إِلَّا ذِكْرٌ وَنُذُرٌ إِيَ وَقُرْآنٌ قُرْآنٌ قُرْآنٌ قَوْمٌ أَبِينٌ حَقًّا يَبْغِي كَذَلِكَ كَلَعَذَيْنَا لِيُنْذِرَ نَبِغُ بُرُودِ دَرَاهِ دَغَ أُبَرْنَ قُرْآنَكَ أَن لِيُنْذِرَ قُرْآنَكَ أَسُ إِلُ نُذِرَ دَرَاهِ دَغَ نَرِغُ أُبَرْنَ مَنْ قَفْ كَانَ حَيًّا أَي حَيَّ الْقَلْبِ <سؤال> Ya waya ciqal tau aga du kuwee jdo xalka fiina gaalabekurkuudee taada tahararayira heiri awalaroo biy segaey kuwa musrikitaa Annana an nagu xaalaqma inan abunaylahhum li ejlihi dadka daree adddu dhi bu aabonay, minmma ki haalagu ka midiyay aan aman cho inan arne geel ari lo O fahun dadki meri kure kui mil ki yo kuta sa uufe والله laha an لهم للناس lena ha hori wairi ma wana. laon le naasi dadkaan layiri فَمِنْهَا نَمْعُرِيدُ كَمِطَعَ عَلَى الرَّكُومِ جَدِيدُكُدْ وَمِنْهَنَّمْ عُرَيْرُ حَقَّ يَدِي يَأْكُلُونَ كَعْمَ أَيَّامْ وَلَهُمْ وَحَأُسُ مَا بَيَّطَتْ كَرْفِيَهْ نُرِيدُ لِأَذِي ذِمَارَاصِحُ النَّخْفِيَالْ إِيَوَ وَمَشَارِقُ أَيِّتِنُ أَفَلَا يَذْكُرُونَ مِئَيْسَ الشُّكْرَيْنِ ان <سؤال> مع مراسيه اي سلوشي في قشوقينه إلهي وإنا سبحانه وتعالى هو نور شيخ يا وهو خلقي سغارهان بر اادن كوغن نيهي او اي كمدهين غير عارف الله اودا خولها اجئنت ظران ابيب كير قيف ظران يرو اري سبحانه اولم يرون ييسن رقين كوان اليهو افا فاير كيروا وين هؤلاء المشركون بالله كوا اله الاو لنا أل آل الالهه والقوثان مليسن اوغاي اولا يروا مليسن اوغاي انما ان الله خلقنا ان ابا امرنا لهم لاجله هم توحوا لاباين في جملة الناس دتغودا هاي اولاب قوم شركين تو كميديه ان ان الله خلقنا ان ابا امرنا لهم للناس دتكا Minmmaaki xaala u ka middaaha camiab ay samayday eey diinaa gacme hemma si faadada ire heya qurananka ku sooroortaana xdi sa ahha ee a gacanleh ee wejiile ama si si fakka la ah. ahlusuna walcamaa waxay kuj mac sanaaan sahadadin nabiga nasuub sallah iyo dadoodiyo taiyaanka ardaas dadi onaabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ga marqaati ka ay xayriyada oo yiri khayru naasi qarni thumma alladheena yalunahum thumma dadka waxa ugu qeyr balan nabiga yiri sallallahu alayhi wa sallam qarni ga anuhu oo nabiga iyo waqtiga ay joogeen waxaana xaqqa khayrka ku eega ku xibta hadana xaqqa khayrka waxa ku xibta qoladaas ku xibta نبي صلى الله عليه وسلم وخدت المامي صدح هذا قرن المركب بماذا إنه بالله بريان وإمانا يندب وشربا وخير درق وكدت المامي صدح هذا قرن وصدح هذا يكون شران صحابتي تابعيالك أطبعوا التابعين أفرت إمامه وحوين أبو حنيفة المالغ إمام الشافع إمام أحمد أي ماذا حديثك الدواء اي وحاوي البخاري يا مسلم يا داوود يا نسائي ابن ماجه الترمذي يا, يا غيركم ضمان وقتك عشان كل جيران هل طريق يمر جيران او اه صفاده الى هي شيخته الى هي اضمامه اسغا سيكان سيده الى الله عليه وسلم si dadka dadka wax ilaahay u soo qortay ma maamannadii soo qortay wati waxa koob in loo soo gooyayaydo wa sida alla u sheegay ee ma banana alla ya rasuul ilu war xiliyo oo loo yiraahdo sida inahay u tilmaameen ma ahaane wa sa maxay taas wax kale buu wa oo fadhii oo adu waxa kaloo waajib ah kaeefiye in loo وصف الله الهي شيخ تعالى به قاد كه الى كيفيه الوصف عايله ولي بالنسبه لصفات الله شيخ وانا دي صفات شيخ او وصفر الهي يسكرت المعنى والله مدع صغاء اللائقة وعطمانتا ومدع مخلوق أنشبه معايا الهي سغاء صغاء الشيخ ليس كمثل الشيخ الهي يحشبه الله ما أركه ولم يكن له كفوة أحد أحد الهي يحشبه الله أما أبنك ما مكيره داتي سفاتي سفاتي سفاتي سفاتي إلهي وح مخلوقي سفاتي ما شد به أحد ومعنا بإمكانكم الله وإنهاء الله وإنهاء الله من الذي أوله؟ من الذي كيفية؟ من الذي تشبيه؟ من الذي تعدده؟ ومعناه الذي نصيبه إلى أعوان سبحانه أولاً يرون ميجيسن وبي المشركين تاله إذكال الله وداتنا أنه خلقنا إنه أبرنا الله لأجلهم ضد كدراد مما كيحال وكميدي هاي عملت اي سمايداي ايدين جعناها يلنا انعاما نم اولي ان ام ابرناك مخلوق قاس ان ابرناك كميدي هاي نم اولي جيرا ارجا لغدا اي اللي يرهد انعام فهم, فهم ضدكي مالي كون وكوين ملكيالها نم اولي اياجا ملكيالها ومعنى اللو مفاصلة ملكي شرعي اياجا اسكالا Aya hakurreini kutasrufaan takna a yega ayaa dabdiyo ma mula. Ha yega ma mula midwa gadaana midu karana, midu tofsina mida mara a yega kutasruffa Meha doari heukana ya. Iira eiri sun’ana weda leneha horihi wa laili na wa saxirne la le naasase dadka u ولي يرأى طوانية، طوانية شانسة نتشي لها أبقلها لذلك غير السوهين كل وساكحين إلهي مع الساقيرين ما هانا لنوذي الكريم وكحب بديه، لكن ربي يأساقيرين فمن أن أولئي مكمد هذا الركوب هم جاديدك الركوب والمركوب بمعنى واحد ركوبك هو المركوب من تنوى تبعيديه فمنها من الامعام معموليد كميد هذا الركوب المركوب جديد كذا كو متكاي كوريه او جيل وعلى على قال لو قاطا وهي غادي ومنهم اولئك الذين ياكلون كقنا والسقلميه او الهي وينى وخل الله وها كميد ان قلامه سيزرده ان هيلو قصه صولا وا ما يحل نوسيه مرتكو يما لا ابا اسكا قلاكره وحو ين حيار لو قلايه وحلو قراقم لو انتفاعو نعفي بي ايراه حكمتي وكوسي ااد كفايليسو ورهم ذكر وحا اولوسو ما فيها افلا حامن انوري ده منافع نعفيال نعفيال اي اووسناي كلي وانا حين الا رتوه حي. من اصوافيها او بارها واشعارها اساسا ومطعان حين si sawrto mahlaa ay kulsheeyay waxa weeyaan suuf ka iidhaa bagarta deela aragti miisa waxa soo qana qard iyo arab iyo joodari waxa laga sameysana bustayaal iyo waxa saa laga sameysana wa mashariru alitanaru u gusunabe ayitanadu min albaniha wal hafidku iyaw wal baniha wal iyo anaha niman ya tadaawa qof isku dawaaynaa kaadi waayay markaa qof isku dawaaynaa kaadiga ay soo aragtay in isku dawaaynaa waa mid deeyna mid aaniga lama arag mid balla'a bana lama hayo annabiga sallallahu alayhi wasallam mid uu ku dawaayay saxaabadiisa qaar oo hoogaa dal tabiyaru caloosh ku uratay waxay ahaayeen kaadiga geela iyo aanaha isku darsay raadeen waxay roo kaadiyaha إلا رؤية فراء يشكرون من يسا شكريني من يسا إلهي سواحدك خالقه منحك من يسا شكريني وعيسا نمع ذا سوسيي أي سا أشكرين شكرين وإنا عبد الله منحك قلبي لانتكجر تأفنا الحمد لله كتيرا كدبنا النحمدي وإنا الضاعب اللي أجيب ست أولا لم يرون ميسا نبين إلى يوم Anna ananagu xalak na inagu abpurneilahhun le naaso dadka gara adu ni maki ala ka middiihin a nilata samaide ei dina ga mehenna ana amanọla ina nu abụre nne nurre gelia laha an anta.ọ weda lene ha horri an lairi lahum le naasil dadka an lairinnei. نحن وليدي كمطاهر راكوبهم جديد كوي كوريان ضفكه ومنهم نحن وليدي حجهده ياكلون كوريان واقلان يان اله لا ربني تخفي مقص اله لا بن تقصون كغن عصدو كلي ووبنانت ومنهم نحن وليدي وره ضفكه وحو سمنه ايدق وره ضفكه وحو سمنه ايدق في فيال كلي <سؤال> O in la qartoriiya in laqa sho’anaahay, oo min aswaya وأشعارها o bariarihawa caariha kuwaasa kam la qgorti yatiihi a yagona macfik kalele maqaarkiiya macfire. Iiya wammaa shaariu ayita nu oo aananihiiyo maroon gal la carayyu iya caanaha أفلا يشكرون geero شكرين الله qki iskuda وَأَتَقَدُوا وَأَيْكَلِكُتَنْ مِن دُونِ اللَّهِ عَلَّهِ قِيْرْ كِيِسْ آلِيهَا تَنْكُوهُ لَا عَبُدُوا لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ إِنْ لُوَ كَرْغَارِ الدَّرَاتِ دَيْنَ اَغَرْنِكْتَنْ لا يستطيعون صنع يالكم مأوودا نصرهم مشركين تلو كرغار الدودا وهم مشركين تلو كفرحة اي غُصرنا دي جُنْدُ إِدَمْ إذا كانوا محترون لسوحة درية فلا يحسونك أن يكون مرغبا لنبقى صوبانا وطولهم غالدة وركودا وعي كلهم لست مرسلا إننا أنهم نعلموا وحن أبنه إلهي لي. ما يسرون وحا أي قرصنين غالدة وما يعلمون أي وحا أي موشنين وسنجزيهم دالك أريد أن نعلم كأبال مريضة النوية ila huqun kariya allah qadhis aw rakis sunn hayyi in ay hadara ibadati iftala budran o aariho an ilahay bihin hal a'budu ay samas tam o ay radam allah noo do weynayan kristigan ngoaso shafi'iyan wa huwa yan gurgar kam kan adu l'ala allah noo ergainayan wa hasa إله ورب سبحانه واتخذوا قعره من دون الله الله كيف يسارعها تنقول عبودا كدغتين واحد وخدتين لاله قالوا قعله يوثرون لوغرغار ان لوغرغاروا كرون راح اسمين اصنام تام مركان اعبدان الله يدين دوينا يارغين كغه شفيعين غرغار اللي كغه كيريان رزق يني لا يصبعون سلاميالكم مأووذان نصرهم هم تا مشركين تلوينين لا يصبعون مأووذان سلاميالكم نصرهم مشركين تلوكر غير الدودة وهم مشركين تا لهم سلاميالك على أهل السنة جند والعين اذا كنت محددون الحادري إذا كنت تادي سلاميالك واحدة كما مشركين تا waa dheega ugu jira afri laa waan sah oo diirsan yihiin sanamyaalka ilaaliya sanamyaalku weedee la soo qoray ama wa taalooyii hadii uu ugu qarisay oo wa maar mid maar hadina yaq jam sana ha mid martana ay caqabsoon wa in la u balaka kucarna marka waxay kaarama weediyey eedan heegaruu yakka kuu haa jiraa aad baala soofirina adba ama laqaatay ama la tijiyey ayagaa eedan heegaruu marka wax weesubeyde qalaq gudidire ilaa talaadha ay usnaabe jundur ilaan kaaso muqtarun la hadiryo la soo diyaariyo ilaahay subhana sala yah juzumka nabiga subhana wuu san ku murugay gariin qawrhum gaalada warkooda oo ay ku reeyeen laa samursara beentay ku beenina ay ku reeyeen laa samursara midii rasuul la soo diray hadalkaas uu san muruga ku guberi saaqaa hadalkaas walaa xagadan bayaa hadalkaas sida loo gaarima ilaahi ba kaawal marina يراوي يريد ان ان كن علب واغنه ماي سروه واحد قرصان ينضطو يا وما يعلم روحي الموتير يا قماو واغني واغني المعني ذو مهمه وسند وسمد زي ذلك ارنكاس يا تلمامه هاي تلمامه يا يتلمان واتقدوا وحكه التانيين دولي لله الله, الله خيركي ساريات تنكو ولا عاقلو لا الله يوصلوا الى غرغاره درتيدنا او لا يستطيعون سنميالكم مأوودا نصرهم مشركين تعابدين لو قرقارين لو قرقارين مأوودا وهم, وهم مشركين تو لهم سنميالك على عسرنا دين جند واضحين إذا بيبويه سنميالك إذا انكاسوا المحترون اللحاضرين للدياري فلا يحزونك يوسف كن مرققرين قولهم مشركين توركود أو أي كلهم لست مرسلين Mattiid rasu la soo diray ooa irayuu shaari yeeraya aira ku beynineya Yu salkumga gari, hadalkaas la iskaga hariima wa soxisar tama enna an nagu nalamu wa ugu irahiiri, Maa yu sirgona waxa aya qarsana yaanoy siray sana ya dadka eya wamaayo ili noora waxa ay mu jya, A waraan ya rali Anna angu xaarak nahurian ka a buray min nufa mirq mirri e. Faayira Islam markiiwa inaan ko xasin مبين utmran badan Mubiin be nun xsuma tu muranki suiska ayaha. Wadarada laq nooyere me ferram tu saare wa siya waana halmaama xalqa asga auristiiseeqaada insanki galka ha wo Lafaha ya noolaina, walha ya noolaina, hiya lafuhu, kramimu kueberi juure, egiina baba eye. Pulluha tira subani, juhi lafaha ja noolaina, elledi ali anshaha tširsi, ali wehti rekka tege, egi, walha marratin والحال نتشري هو الله بكل خلق مخلوق كاستعليم المدعو وقال بدلو ياه الذي عليه علينا يجعل لكم ان ان كذا غير من الشجر غير يحد يضحال اي كهاطيد غير ال اخضر من الشجر غير يحد ما رض الله الذي عليه نورنا يرين يجعل لكم من يالا من الشجر ديي حقوده حال <سؤال> اي كهاتيده الاخضر <سؤال> عارما نارم باب الله من من الشجر ديتكا الشيطان يدان مفصلين تقبلوا gal kiyu weena qabay muxalaf laana huulla gal kaas aya madiga uu inu sallallahu alayhi wasallam soogaanta ku sida lafdu qooday oo burburayda madiga harti isbitaalka saaska aa ah, ee eh, eh, huruulay waxa gabadha waxay reeray inta Abdullah ibn Afas uliin laga wariyey ninkee saaxiibku wuxuu ahaa As ibn Wa'il As ibn Wa'il Allah finta sooqaabo banana ka soo qaado jajjabiyey oo yiri Muhammad ila hay makkaran marayna saas markuu noqday ka gabadha arkayo markaas aniga rhaa Allah ku soo nooleena kadibna naarti jannada ku geynayna waxaanan qaban galay ku dhimteen جنانه وقوارره لكن حافظه الى امان انسان غار أم اه هذه ايات المركر اصلك ها هذا صف مسلكه حنا قضا واهويان قال غار اه سده اول المخلف انا لا بخصوصي سبع عياده حكمك وحا لغا في ريال لافك عمومك او ورم او او ورم يرى الانسان الانسان مركا اسمك ومبرك على الجريو ولتصيع وحو الحكم انسان كسط او باس انكريكو ده اه انقارك إلا ورب سبحانه أولم يرى الإنسان إنسان, إنسان كبئ نيوسنوي أن أنبو خلقناه من أبورناي من نطفه الذري من كعبوهمي فا يا سلام مركي أن أبورنا هو إنسان يخاصم وامتمر امبان مبير البير الخصومه المرنكي سنيسكع دي فركا ما حيتو سيبا إنسان كابو سوب دي سكوفي ريو لا فان الله سو مولانا نفسد دي سواخا قسرب ايتو سايرا قطران اني كاروينتا لافق لا مولاي مع غير لفظ الا مولاي لفظ ممكن نلول خوي صوبت حدا ددي بياه او وسقه او ماشي شركه كيجرتي كي قركه كي لا مايرو يا وصف يا نلودو لفظه ولفته ولا سومرتي ممكن نلش حدا marka qofku aad u ku fikira asaga nafsadiisa nafsadiisa waxa qosogan ayad tusayda wada calay inay ka weeytayn sida sababtoo ah alle dibixdaas murida qof xada ka dhiga marka la af awl barar soo mar qisay waddiga waayada marka dib فارتفوا بعمورتي ساترو سوقا مركز وحي الله هو يا ابن قابد اما تعذبني وقد خلقتكم من مثل هذه فيت اي اجذريني سليك بكرطا ان ان بك يسول لي وايو ار اوت ليش بس بيها سموثا سكرك حتى اذا سويت لو قعدلتك مشيت بين بردي مركانكو و او انكو سمنكو كويلاي لو بغوا تهرط الاطباق تشدي وللارض منك ويه ماكاسهينك اييرا ناصوني شري بيخس مري دادي حينك يا خوريكا باخا اليا فجمعته ومرعته مركا صدخولي wa ana diiday malih an raaliga ka aha inan kum ira kubixido hatta ila barqati taraqiya التصدق naftu halkaas ima baqulta waxa tirid attasaddaq anu waxaan sadqaysana wa anna awanu sadaqa wa goornu goor sadaqo goor sadaqo waa goornu sadaqo waxeey tahay waqtiga ay fadliga leeyahay waa marka لكن مرتبر ركائب لا كو استقبالي داي حرتو خوري ما ولد بخي كتي حتى كلافر ما بهي كتي الى والا ن حارس مالني مكاس تريفو كو غلي انت كلا حباض بخي لا ما ضحايره باكن بحال كلا, كلا هي شيش انا مركي ادو ما ضحا هي شرعن با تنكرتنا اسكو par karena in abha ta fursat akwa da shehla idana da bugidida ya ku bel mafirin anibi so wa وان نسير وان حل ما يخلق اسغل ابورستس ابورست اسغ عن ابوري وهو اا واغ قال اخو منكما يحيي المورين الا ادم لفها والحال يا نولين هي لف رميم مثل بين يود باب بعت Ali ambo fasqo kabdegay wa awoda laf kinu noleeyo saasu garalaha laakin aburisii lafa waxa ali an ali wax tira kabdegay awala maratii markii هو الله بكل خلق مقروخ كما انت عليم مدعو وقال بلاك وياي الذي عليه نورنا جعل لكم يرى من الشجر دي دا حال اي كاهتي غيره الاخضر عجارك احمر الله يني يا لك بحال ولا جي دا غيرنا باب الله مارقاره تو وصو بحر وقينه وهو يمنا وعاغر بيه كد حكدي وقلالا ولا سدنه وكاس قريه ذلعه ضبقه تاس واقو قوك صبضنا حافظلك قوكاس لم daba kale ligega daba alloob gaheyna geeda talalana waxaan isoo la qol geed kale qol laba qol iyo soo qaban midan 4 ligad god laga dhigaa oo laga gelayna midki kale lagu xorbinaa ma wa lagu xorbinaa daba ka balan ha yaro dab oo u dega fuuanta loobigo ayaa hel gasho puff ku ayaa aad طرقا سالو وشو لامين اتجاهنا راكوا الحين ماذا قال ديتي طاس اوغانو اتيتينا يبو ساس وشو لامين ايتيت تاس ماركا انا ديده قالان ارجيتو ولو مره كما راه وحي لين وحا جيره لهو گيد او اييغو قوين تا midna wa hala ila al afar wa al afar marka wax gariif aw wax qoyan ya dab qinay mees ku leey tiraa wa wax oo qariib laakin awooda alle ku way aan indha gacal waxba la yihin ma aha marqiga iyo afaarka kaliya geedaha oo dhan mid aan marak laga keen karin male haddiin la isku dayo hal geed oo laa laga helo ee geeda oo aanad leeyna oo مركا إلهي أوديس او وحوالبا أي سمع كرتا فإذا إسلام مركي وأنتم إذن كتوقي دون الدبكية شده إذان منهم إليش يجري جيد كي أكار نايت قال تعالى إليه وقويري أولم يرى الإنسان إنسان كم يوسن أغين أنا أنك وخلقناه إنسان كإنان كاب ورنايب من نطفة لمئ فاي رب السلامك ما هو انسان كي خصيم روا مت مربره ام بيد الهي الامر أو ما اود الى الهي كان مرما خصين بين الخصومه مرنكي سيدو ديس اسك عاد هاي وضر على نا و كن يرو الى يرم سلام تصار ونصيو الا ما خلقوا اسقل الله ابو رستيسي لابوري قالوا و منكما يحيي المارنا العظام لفها والحال يلافور رميم متبالي يودا اي تمد دووداي وي قل وحاطر النبي صوفانا يحييها وحا لفه نولاينا ال دي علي انشها تشيرسي ايدا وخ جيرعين علي اول مره ملي اوه ريدي والحال والحال هو الله بكل خلق المخلوق كن انت يسعريم ميدو alladhi allahi ya molaina ja'ala lakum ini ya lay mirash shajari kahati gidi al-akhdar a'ghar ka ha naran dab al ini ya lay alladhi allahi ya molaina ja'ala lakum ini ay kahati al-akhdar a'ghar Agarna. naran dab allahi ini ya lay fayda توقي الدون واشده ادان دبكي منهم من الشجر الاخضر جئتكي اغرنا ايادك شده ادان قال تعالى الهوحييري اوليس ميوسنا هين الذي الليه خلق أبوري السماوات على ريالك يوالأرض بلك بقادير مدعوود على أن يخلق انو أبورا مثله مثل البشار بطوكاله تقول لك أنه أبو رميسان وووذي بلا أنه أبو رميسان وووذي وهو الله نالخلاق ومد أبو رس بدا العليم وآطان بدا إنما وحكا لماهن أمره الله الرنكيس إذا أراد دا مركبو دانا شيئا خلق الشيء شيء اللي أبو رسيس مركو الله دانا الرنكيسة الله ان يقولوا ويروا له لشيء شيء ويرى كون اهو فيقول فهو الشيء يقول واهانا فسبحان الذي alli ayyan nqsar ayf kaf fawrina بيدك عنتس وكن سغيه مرقوت كل شيء شيء كتملكيسا وإليه حجي سنترجعن اللينين إلينا ilaaha wala subhana wa ta'ala wa khunugu bararujina awoodi sawayna kablan todalada samoo iyo todalada dhul u aburay samawaadka waxa ku sugan xidigaa teegan iyo kuwa socda qorrahba yiddaya habeenka yamalinka dhulalka iyo buuraha badaa iyo dhulaha dulalka bannaan ilme deegaanka iyo wabiylka waxa as allah aburay qof bimteen nafsi suugaliya wa subhanallah إلا هو الله سبحانه أو ليس الذي أو ليس يوصر حين الذي علي خلق أبو ري السماءات إلى اليا لك والأرض ذلكم بقادر النيد أوده على أن يخلق إن أبو مثلهم مثل البشر ذلك أو قال إن أبو رم سنودي علي أوريت الضبد السماء وحا كوسق وهو اللحنا الخلاق ومد أبو رس بضا وخد دانه أبو رأى العلم الله أقام بضا واحول بأك إنما وحكى لناهن عن روح الركيس الرنكيس إذا أراد مركو شيء شيئا خلق الشيئ شيء لأبو رس يسماركو الله دانا السجر ببئية متنكو قادم ما إيحق ليس أن يقول وإلو إله لهل شيء الشيء وإلو كيرادا كون أحو وامر اجاء او له فيكون فهو الشيء يكون هاركعا وركل المر هوركا الذي عليه النسي دي سولاقهن بيده جعلتي سائك ملكوت كل شيء شيء كملكي سر ملكوت يملكي وسمت ملكوت يملكي واسمك قالها ملكوت ملكي جباروت جبري رحموت رحمه فهبوت فهبه واسو مت دي لير, لير صلى الله عليه وسلم مرك صلاة الليل و تكنا هذيفة ويمن وغير رضي الله عنك هذين أيان ليستهيونا نبي صلى الله عليه وسلم سيقول صلاة الليل تكنا صلاة الليل سيقول تكنا أيان لا تكنا يستهيو مركوا اعتدالي مركوا اعتدالي ومضح سوقا غير اعتدالك سمع الله لمن حمد مركوا يريد وير الحمد لله ذل الملكوت والظاروت والكبرياء والعدم سدااس ايو دهايه فيايد كلو خويري ماركو خيرتاي او الله اكبر يري الله اكبر الله اكبر الله اكبر صبحو ماركا سوريري ذل ذل ملكوتي والظاروتي والكبرياء والعدم وحا وين قصد صاحبك كبيرك يا وينكو صاحبك marka samadugu bilaawiyo raqadi ku waru akhiree suratu baqa wa hal raku marka suruku ay rukuu wa ruuh al laqiru suratu al baqara intu aqraayo asra hudaytu waltaqayo walta kana marka suhu intu ruku sanana wuulaha subhana rabbiyal adhi nuqsan yahib wa مبحو كر سوق عليه ركوع الكسوا قادي وا تقنا ييري و رتقنا ركوع اللي قدر لك ركوع يوكن ان تاس نقوله ليه لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد قوله عدنا و سجد يروح و سجد ان الله انت سجد وقولها سبحان ربي الأعلى نفسه يحبه كيف تحصل ربي كيف تحصل ما تقول كيف تقول في الهدواء فرستي مركز وقال فديل انتو تاغنا فرد الله انتا سؤالنا وقال ربي اقفر لي ربي اقفر لي ربي اقفر لي وانتا سكوء العلم افرق وقال فديل ورق وقال سورة البقرة على عمران وقال انا النساء بارك انا سوره المائده اما سوره الانعام بارك القفبه يوجدوا الفرواع دا قال حديثي قبلكم ديري و صلاه دا كبحينا ايوا لو ماده لغودين اجلان ان كسغنا لو ماده كو اني كيرارسها اه قفك بقدره و تناكر انت هذا ايمانك اللي اجي ايش اللي جاء تاغي ما حفنها جيرك ما قلبي اه الآن نقول كل راح السناء ننجدك رب العالمين لكن لا يمكنك أن يكون لدينا إيمانك الله نحوك إيمانك لدينا إبادة قال تعالى إلى أحياري أوليس من أسنهين الذي خلق أبري السماوات إلى ريالك والأرض بلك بقدير المدأوهد على أن يخلق إنو مثلهم مثل البشر الضدك أقل بلى irlosawadin iska dayir wa awuda wa huwa allah ma al khallaqu wa mith abu risbara ruuhu doona abu al alim o qom badan inma waqala ma'ahu amruhu allah arin tisa idha arada marku doona shay' an shay' ay yaqulu wa iru ilahahu lahu شيء أي اي فوا هو يقول فسبحان الذي عليت نستحدث لايقاها نستها نقصان يا اي و طبعا كفر بينا بيدي قاعد تسوك سغنها المرقوت كل شيء شيء كست ملكي ما انا شيء كست ما ملكي يا تصرف فيس الله وجعزك كتر اذ لو لم مشاجرين ويريه حد ترجعون الليلين اري والله سبحانه وتعالى وعلى صل الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد